قال معاذ الله أن خذ إلَّا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الظالم فلم يستئس منه خلاص نجية قال كبيره أن أباكم قد أخذ عليكم مِنَ من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرع الأرض حتى أَبِي لي أبي أو يحكم الله لي